وَبِمَا نَقُضُوا مِيثَاقَهُمْ وَتَفْرُّونَ بِآيَاتِ اللَّهِ وَقَتْلِهِمُ الأَنبِيَاءَ بِغَيْرِ حَقٍّ وَقَتْلِهِمُ الأَنبِيَاءَ بِغَيْرِ حَقٍّ وَقَوْلِهِمْ قُلُوبُنَا غُلْفٌ بَلْ طَبَعَ اللَّهُ عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ فَهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ إِلٰهٌ وَبِكُفْرِهِمْ وَقَوْلِهِمْ عَلٰى مَرْيَمَ بُهْتَانًا عَظِيمًا وَقَوْلِهِمْ إِنَّا قَتَلْنَا الْمَسِيحَ عِيسٰ بْنِ مَرْيَمَ رَشِيًّا ٱللَّهُ وَمَا قَتَلُوهُ يَمَا قَتَلُوهُ وَمَا قَتَلُوهُ وَلٰكِنْ شُبِّهَ لَهُمْ وَإِنَّ الَّذِينَ ٱخْتَلَفُواْ فِيهِ لَفِي شَكٍّ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 وَرَوْمَا قِيَامَتِي يَكُونُ عَلَيَّ شِيدًا فَبِظُلْمٍ مِنَ الَّذِينَ هَدَوْا حَرَمًا عَلَيَّ طَيِّبَاتٍ أُحِلَّتْ لَهُمْ وَبِصَدِّهِمْ عَن سَبِيلِ اللَّهِ كَثِيرًا وَأَخْذِهِمُ الرِّبَا وَقَدْ هُوَ عَنْهُ أَكْثَرُ أَمْوَالَ النَّاسِ بِالْبَاطِلِ وَأَعْتَدْنَا لِلْكَافِرِينَ مِنْهُمْ عَذَابًا أَلِيمًا لَكِنَّ الَّذِينَ رَاسَخُونَ فِي الْعِلْمِ مِنْهُمْ وَالْمُؤْمِنُونَ يُؤْمِنُونَ بِمَا أُنْزِلَ إِلَيْكَ وَمَا أُنْزِلَ مِنْ قَبْلِكَ وَالْمُقِيمِينَ الصَّلَاةَ وَالْمُؤْتُونَ الزَّكَاةَ وَالْمُؤْمِنُونَ بِ هوَ الْيَوْمَ الْآخِرُ أُولَئِكَ سَنُؤْتِي مِنْ أَجْرًا عَظِيمًا